وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكر وما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من توله فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا أيها في ريب الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه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 ي خ ر ج ك م طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إ ل ى اغذى للعمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات ان الله يهدي من يريد إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين اشركوا, والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم الله القيامة يفصل يوم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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم م ق ا م ع من حديد كلما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 ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إ ل ى الطيب من القول وهدوء إ ل ى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام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 ك ا ن البيت أ ل ا تشرك ف ي شيئا وطهر ا ل بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك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 وشركي نبي وما يشرك ب ا ل ل هفك أ ن ما خر من السماء ف تاخذ ط ي ر أ و ت ه و ي ب ه ا ل ر ي ح ف ي مكان سحيق ذلك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 موسوعه ا ل ن ا ذ ل ك س ر ن ا للعلوم ك م ا ل ا ل ل ه لحوم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له وبيع ل ل الله ا الناس دفع ع ببعض الصوامع ض ه لهدم م ب وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم نوح و أ ص ح ا ب مجين وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكيب ف ك أ ي ن من ق ر ي ة أ ه ل ت ن ا ه ا وهي ظالمه وهي ظ ا ل م ة فهي خ ا و ي ة على عروشها وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد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 موسوعه ن ن ربك ف ي ؤ م به ا ل ل ل ه ه ا ا ل ذ ي للعلوم الاسلاميه يزال الذين كفروا في ر حتى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 وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلين يرضون وان الله لعليم حليم ذلك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 ل م تر أ ن الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وإن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 بكل أ م ة جعلنا م ن س ك ع ه م ن ا س ك و ف ل ا ي ن ا ز ع ن ك ف ي ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي وإن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 قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدك الله الذين كفروا و د ئ س المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من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 وإلى الله ل ا ترجع أ م و ر يا أ ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و اركعوا و ل ع ل و م ا ل ا س ل ل ع ك م تفلحون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 فنعم المولي ونعم النصير